أعوذ بالله من السيطان الرزيم والله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وإسهد أن لا إله إلا الله أحده لا يسعيك له وإسهد أن محمد عبد الرسول اللهم صل على محمد وعلى آله محمد لما صليك على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك حميد مجين لا. حاجة اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد, بعد يا اخوان النساء يبقى اما قبل النساء النهارده الخميس مش الجمعه في سوق الجمعه معلش قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المقدمة في اصول التفسير فضل في أحسن طرق التفسير. برضو قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك. ان يفسر القران بالقران فما اجمل في مكان فانه قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر القران يفسر بالقران بعض الايات مجمله في موضع يأتي بيانها في موضع آخر وربما يكون في نفس السياق، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب فالنجم الثاقب هو تفسير معنى الطارق كذلك وأورثناها قوما آقرين في آيات أخرى كذلك وأورثناها بني إسرائيل وهناك من هذا الضرب كثير في القرآن مجمل في مرجع مفصل ومفسر في موضع آخر فإن أعياك ذلك يعني إن لم تستطع الوصول إلى تفسير القرآن من خلال القرآن فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة.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 ولا تكن للخائنين خظيمة صوت النساء؟ الشيخ الذكرية اللي يطلع عليها الخائنين قال الله محنش حق في القرآن. ماشي قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فقال تعالى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 فالمثليه هنا مثلية الوحي ومثلية الحجية أوحى الله عز وجل لنبيه بالقران لفظا ومعنى وأوحى إليه بالسنة إيحاء وإلهام وإلقاء في الصبر ورؤية وكلام جبريل معه فقوله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه يعني السنة والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى ألا إنه القرآن ومثله لا تعني المثليه هنا في كل شيء القرآن آيات وأحزاب وأجزاء وصور وألفاظ من عند الله عز وجل والتعبد بتلاواته والصلاه تكون به كل هذه يخالف الحديث فيها القرآن يعني ليس في الحديث آيات واحزاب وسور ولا يجزئ أن يتكلم الإنسان أو يقرأ الإنسان الحديث في الصلاة عن الفاتحة والقرآن يقول وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة ليس هذا موضع ذلك يعني تدلال على أن السنة وحي كالوحي واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة جلاوة الحديث غير جلاوة القرآن والحكمة هي السنة والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه فإلا لم تجده فمن السنة تفسير القرآن في القرآن والسنة وهو تفسير الوحي للوحي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حين بعثه لمعاذ حين بعثه الى اليمن قال بكتاب الله قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد رأني قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وهذا الحديث في المسانين والسنن بإسناد جيد لم جيد طيبا وحينئذ إذا لم تجد تفسيرا في القرآن ولا في السنة أقوى طريق لتفسير القرآن ما تجده في القرآن او في السنة فإن لم تجد تفسيرا للقرآن في القرآن أو في السنة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 وعبد الله بن مسعود يعني لم تجد في القرآن تفسيرا للآية التي تريد معناها أو في السنة فاذهبوا إلى الصحابة تبحث عن تفسير هذه الآية عند الصحابة فهم اعلم الخلق بالكتاب والسنة لا يفهم القرآن والسنة كما فهم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عن الذين اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه من اقوال وافعال فهموا القرآن والسنه وقاموا بهم فرضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فهم اعرف الناس وافهم الناس واعلم الناس بالكتاب والسنه لا سيما من بينهم بعض المختصين كالخلفاء الاربعه كما ذكرنا الخلفاء الاربعه مقدمون في كل شيء في الشجاعه اشجع الناس في العلم اعلم الناس في الحفظ أحفظ الناس في الجود أجود الناس في الفقه والاستنباط افقه الناس ثم من له خصوصية بكل علم كابن مسعود وكما تقدم ايضا ابن عباس قال الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري شايف المفسرين حدثنا أبو طريب محمد بن العلاء قال عنبعنا جابر بن نوح قال أنبعنا الأعمس عن أبي الضحى عن مشروف قال قال عبد الله يعني ابن مسعود ابن مسعود والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزل ولو أعلم ما كان أحد أعلم بكتاب الله مني فناده المطايا لأتيته <تصفيق> يعني ابن مسعود يقول يعني ان هو عالم القران ولا يعلم احدا اعلم منه ولو كان هناك من هو اعلم منه الارتحل اليه ليطلب ما عنده من علم نعم نعم وقال الاعمى ايضا عن ابي وائل عن ابن مسعود قال كان رجل منا اذا تعلم عشر ايات لم يجرهم كان الرجل منا كان رجل منه. كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهم وكما تقدم في البداية خالص كانوا يقرؤون العشر آيات فيتعلموها ويعملوا بها ولذلك استغرق ابن عمر ثلاثة سنين في تعلم صورة البقرة وقال خمس سنين نعم وثمان سنين هل كان عاجزا عن حبها لا لأن الحب ليس مطلوبا لذاته بل هو وسيلة للسهم والتدبر وكلاهما وسيلة للعمل والانقياد ومنهم الحبر البحر الحبر اللي هو العالم الكبير البحر واسع العلم البحر يقال للبحر في العلم والبحر في الجود أيضا ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجمان القرآن رب جمعين الحبان وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له حيث قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباش صحيح ثم رواه عن يحيى بن داود عن إسحاق الأزرق عن سفيان عن الأعمش عن مسلم بن صبيح الضحى عن مسروق عن ابن مسعود أنه قال نعمه ترجمان للقرآن ابن عباس ثم راه عن بندار عن جعفر ابن عون عن الأعمش به كذلك فهذا اسناد صحيح إلى ابن مسعود أنه قال عن ابن عباس هذه العبارة وقد مات ابن مسعود في سنة ثلاث وثلاثين على الصحيح وعمر بعده ابن عباد ستا وثلاثين سنة فما ظنك بما كتبه من العلوم بعد ابن مسعود؟ يعني إذا كان في حياة ابن سعود يقول عنه نعمة رجمال القرآن فما ذلك وقد عاش بعد ذلك ستا وثلاثين سنة ماذا حقّل من علوم القرآن وقال الأعمة عن أبي واحد استخلف علي عبد الله ابن عباس على الموسم الحج عن أمير الموسم فخطب الناس فقرأ في خطبته سورة البقرة وفي رواية سورة النور ففسرها تفسيرا لو سمعته الروم والترك والذيلم لأسلمه يعني من حسن البيان والإضاح والترجمة لمعاني القرآن ولهذا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 ومن كتب عليه متعمدا ان ياتي من النار رواه البخاري عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر اي نعم عبد الله بن عمر بن عاصي الصحيحين ولهذا كان عبد الله بن عمر قد اصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب اهل الكتاب زاملتين يعني زرابين كبار او حمل بعرين الزامل في الأصل والبعيص فيحمل عليه وقال له زامل زوان للأسفار لا علم عندهم يقول ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم ليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان يحدث منهما بما يفهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للتشهاد لا للاعتقاد فإنها على ثلاثة أقسام الإسرائيليات على ثلاثة أقسام أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح اسرائيليات في ديننا وشرعنا ما يصحيحه في صحيحه والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخذفه كذب مردود لا يذكر والثالث ما هو مسكوت عنه يعني لم يظهر في ديننا أنه صدق أو كذب والثالث ما هو مسكوث عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه يعني لا نصدقه ولا نكذبه وقد تقدم فربما يكون حقا فتكذبوه أو يكون باطلا فتصدقوه وتجوز حكايته لما تقدم على سبيل الاستئناس فقط نعم يبين نعم قال وتجوز حكايته لما تقدم وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دين يعني غالب الإسرائيليات المسكوت عنها قالبها من النوع الثاني من أنواع العلم الذي لا فائدة في معرفته والانشغال به انشغال بما لا يفيد ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثير ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك الذين يعتمدون في تفسيرهم على المقولات من اهل الكتاب مما هو عنه وقد اختلف اهل الكتاب في مثل هذه القصص فبعض المفسرين ينقل قول واحد من اهل الكتاب والبعض ينقل القول الثالث والثالث وهكذا يقع بينهم الاختلاف او الخلاف لانهم انما نقلوه عن غيره معصوم ولهذا يختلف علماء اهل الكتاب في مثل هذا كثيرا وياتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك كما يذكرون في مثل هذا اسماء أصحاب الته ولون كلبه وعدتهم وعطى موسى من أي الشجر كانت وأسماء الطيور التي أحياه الله تعالى لإبراهيم وتعين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة ونوع الشجر التي تلم الله منها موسى إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة من تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز خلاف عن المفسرين او عن أهل الكتاب فهذا المساء جائز لأنه من المسكوت عنه ليس في شرعنا ما يدل على صفحة ولا شبه كما قال تعالى فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراعا ظاهرا ولا تستث فيهم منهم احدا فقد استملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فانه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال بعد الكتاب تكلموا في أهل الكهف بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته القولين الأولين ذكرهم رجما بالغيب يعني هذا تضعيف القولين يعني تكلموا بالغيب يعني من يتكلم في الغيب لا علم عنده إذا من بالجهب إذا هذا الكلام باطل فضعف قولين الأولين وسكت عن الثاني، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدته لطائل تحته فيقال في مثل هذا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 أن يذكر الخلاف وتستوعب الأقوال وأن ينص على الباطل منها من الصحيح يرد الباطل ويقبل الصحيح فهذا أحسن ما يكون في حكايه الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لألا يصول النزاع والخلاف فيما لا فإذا فتحت فيشتغل به عن الأهم يعني في هذه المزائل التي وقع الخلاف فيها بين المفسرين بناء على أقوال أهل الكتاب إن الصابح حالنا الأدب في هذا أن يذكر أو تذكر وجوه الخلاف كلها تذكر كل الوجوه يعني لا يقصد الإنسان على البعض يعني تفكرها واحد اثنين ثلاثة وفي عقر أقوال وبعدين يبدأ ينصر واحد من الثلاث ربما يكون ما سكت عنه فصح مما ذكر فيقول فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، يعني الحكاية للخلاف ناقصة إذ قد يكون الصواب في الذي تركه او يحكي الخلاف ويطلقه إذا ينبه عن الصحيح من الأقوال فهو نقص أيضا النقص في حكاية الخلاف على نوعين إما أن ينتقص بعض وجوه الخلاف وإما أن يذكر فائر وجوه الخلاف ولا يبين الفاسد من الصحيح منها وهذا نقص أيضا من في ذكر الخلاف؟ من في ذكر بعض وجوه الخلاف؟ ثم بعد ذلك أيضا لا بد أن يبين الثمر من هذا الخلاف ما هي في فئدة نص عليه، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب أو جاهلا فقد أخطر كذلك من نصب الخلاف فيما لا فائده تحته حتى اقوالا متعددة لخظا ويرجع حاصلها إلى قول أو قولين معنا فقد ضيع الزمان وتكثر بما ليس بصحيح فهو كلابس ثوب يزور والله الموافق للصوار الفصل ده كله ابن كافير رحمه الله ذكره في مقدمة التفسير في النص حتى كأن يعني نقل هذا الجزء من الرسالة حتى كنت زمان كنت أظن أنه هو إيه كلام المكافير هو شيخه أي نعم بالتفسير قال فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير بنفس الله قال فاطم إذا أول وأحسن طرق التفسير قرآن بالقرآن القرآن بالسنة قرآن الصحابة لأنهم أعلموا الناس بالقرآن والسنة وإن وجد عندهم بعض ما نقلوه من الإسرائيليات والإسرائيليات موقفنا منها ثلاثة اقسام صدق صدقه شرعنا كذب كذبه صغنا الاول مقبول والثاني مردود مسكوت عنه فهذا يذكر اقتناءه وان وجد فيه الخلاف تذكر ادور خلاف كلها ثم يميز الحق من الباطل فيها ويبين الصحيح من الخطا فيها وفائده ذكر هذا الخلاف نعم ذكر لماذا نعم فصل إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة يعني لا في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة فقد رجع كثير من الائمه في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير كما قال محمد بن اسحاق حدثنا أبان بن صالح عن مجاهد قال عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عربات من فاتحة إلى قاتمة أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها يعني إن علم ابن عباس في التفسير عند مجاه وبه الترمذي قال حدثنا الحسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاره قال ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا قتب ابن بعانا السدوسة من قطار البطري الأكمة برضو من الواسخين في التففير وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ابن عييمة عن الأعمش قال قال مجاهد لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتد أن أسأل ابن عبات عن كثير من القرآن مما سأله يعني هو مقرأة شفرات ابن مسعود لكن ابن عباس كفاه وقال ابن الجليل حدثنا أبو كريب قال حدثنا فلق بن غنام عن عثمان المكي عن ابن أبي مليكة قال رأيت مجاهدا سأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه قال ابن عباس اكتب حتى سأله عن التفسير كله أظن ابن أبي مليكة محمد بن عبد الرحمن نعم عبد الله عبد الرحمن لا لا عبد الله نعم لا أنا أخفأت نبي عبد الله عبيد الله نعم قال ولهذا كان سفيان الثوري يقول إذا جاءك التسفير عن مجاهد فحسبك به وكسعيد بن جبير يعني لم تجد تفسير القرآن في القرآن ولا في السنة ولا في اقوال الصحابة فعليك بأقوال التابعين يقدم منهم مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وكسعيد بن جبير وإكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري، ومسروق بن الأجدع وسعيد بن المسيب وابي العالية وربيع بن أنس وقتادة وضحاك بن مزاح وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم لا نعم ظاهر هذا نعم اكريمة مولى ابن عباس اكريمة ابو عبد الله لا ثقه بس بعضهم ايه نعم البربرية ابو محمد مولى ابن عباس لم يثبت ان ابن عباس تذبه انما اتهموه برأي الخوارج فتذكر أقوالهم في الآية فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا يعني واحد يفسر يريد تفسير آية لم يجد لها تفسيرا في القرآن ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة إنما نقل أقوال هؤلاء التابعين أو تابعيه فوجد تباينا بين أقوالهم في تفسير الآية فيظن ذلك اختلافا يقول فتذكر أطوالهم في الآية فيقع في حداراتهم تباين في الأنفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا فيحكيها أطوال يعني يقول وفيها القول كذا والقول كذا وهو قول واحد لكن إيه التباين في الأنفاظ فقط وليس كذلك فإن منهم من يعبر عن الشيء بلا ذنه أو نظيره ومنهم من ينص على الشيء بعينه والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن فليتفصل اللبيب لذلك والله الهاجم فما تقدم اشتراك اللفظ او التوافق او ارادة بعض افراد الجنس العام المعنى الكلام اللي تقدم في فقال شعبة بن الحجاج وغيره اقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التسكير يعني انها لا تكون حجة على قائلهم ممن خالفهم يعني قال فيها خلان كذا والاخر خالفهم يعني الثاني لا يكون قوله حجة على الأول وهكذا وهذا صحيح يعني أنها لا تكون حجة على غيره ممن قالها وهذا صحيح أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا ير فلا يرتاب في قوله حجة يعني إذا اجتمعوا على تفسير آية بتفسير معين فهذا إجماع منهم فلا يجوز لأحد بعدهم يخالفها فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على الرعب ولا على من بعدهم يعني واحد من اتباع السبعين فسر آله يجي واحد من الطبقه اللي بعده خالفه فهذا التفكير من لا أنت مخالف لمن تقدمك ليس قول من تقدمه حجة إلا قول الصحابة او قول التابعين أرجح كما من عداهم لا يكون كلامهم حجة على غيرهم إلا أن يجتمعوا كما في الأحكام فإن اختله فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب أو أفوال الصحابة في ذلك يعني الثلاثة تابعي وتابعي آخر أو من جاء بعده في تفسير آية لم نجد لها في القرآن ولا في السنة تفسيرا لكن هناك معنى قريب من هذه في عموم القرآن لغة القرآن لغة القرآن أو السنة موجود هذا المعنى في السنة أو لغة العرب أو يكون أحد الصحابة يتكلم في هذه يكون قول حج على من بعده فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي في الحرام إذا أحسن طرق التفسير القرآن بالقرآن القرآن بالسنة القرآن بالأخوال الصحابة القرآن بأخوال التابعين إلا أن قولهم لا يكون حجة على غيرهم إلا إذا كانوا مجسامعين تذكر أقوالهم ويرجح بعضها على بعض إن كان فيها تباين إما بمعرفة لغة القرآن أو بمعرفة لغة السنة أو بمعرفة قول لبعض الصحابة شبيه هذا القول بعد معرفة لغة العقل فأما التفسير, التفسير القرآن بمجرد رأيه فحرام وليس له مسابق في ذلك حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان بكلام للطبره قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القران بغير علم فليكدوا مفعده من النار هذا ضعيف هم لم يسمعش قال حدثنا وسيع لا. يعني لا كلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حديث لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال حدثنا وكير قال حدثنا سفيان عن أبي عن عبد الأعلى التعلادي عن سعيد بن جبيت عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ضعيف وضيه للترمذي قال حدثنا عبد بن خميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال حدثنا أبو عمران الجون عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أعطى قال الترمدي هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم وهكذا روى بعض أهل العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, أو وغيرهم أنهم شددوا في أن يفسر القرآن بغير علم وأما الذي روي عن مجاهد وقسادة وغيرهم من أهل العلم أنهم فسروا القرآن فليس الظل بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم او من قبل أنفسهم إنما فسروه اخذا إن من من كتاب والسنة أو من الصحابة كابن عباس شيخهم وقد روي عنهم ما يدل على ما قلنا أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به وسلك غير ما امر به فلو انه اصاب المعنى في نفس الامر لكان قد اخطا لانه لم يات الامر من بابه قضته ثلاثه اثنان في النار واحد في الجنه واحد تكلم وقضى بغير علم وان اصاب واحد تكلم في العلم بغير علم اخت بغير علم فسر بغير علم حتى لو اصاب الحق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 لكن يكون اخف ذنبا ممن أخطأ يعني واحد اجتهد حكم بغير علم فاخطا والثاني حكم بغير علم فاخطا كلاهما نطق لكن خطؤ المصيب اقل واثم المصيب اقل من اثم المخطئ والله اعلم وهكذا سمى الله تعالى القاضى فكاذبين فقال فاذا فاذا لم ياتوا بالشهداء هؤلاء عند الله هم الكاذبون فالقاذف كاذب ولو كان قد قضى من لنا في نفس الامر لانه اخبر بما لا يحل له الاخبار به وتكلف ما لا علم له به والله اعلم يعني لو اجتمع ثلاثه على قذف رجل وامراه فهم كاذبون فهم كاذبون ولو كانوا في الحال مصيبين للواقع وفقهم الله بالكذب لأنهم تكلموا بلا علم العلم لا يتحقق إلا بالأربعة ولهذا تحرج جماعة من الثالث عن تفسير ما لا علم لهم به كما رأى شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مره عن أبي معمر قال قال أبو بكر الصديق أي أمر تقل أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم وقال أبو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن إبراهيم السيمي أن ابا بكر الصديق سئل عن قوله وفاكهة وأبى فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني ان أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم اسند منقطع. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا يزيد عن حميد عن انس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر وفاكيهة وأبا فقال هذه الفاكيهة قد عرفناها فما الأب ثم رجع إلى نفسي فقال إن هذا لهو التكلف يا عمر إن لهذا له، إن هذا له التكلف سلام زيابي لا هي لازم تزحلق يسموها اللام المزحلقة وقال عبد بن حميد وهذا صحيح عن عمر وقال عبد بن حميد حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس عن انس قال كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر, وفي ظهر قميصه أربع رقاع فقرأ وفاكهة وأبى فقال ما الأب ثم قال إن هذا لهو التكلف فما عليك الا تدريه يعني ما فيش عليك حبل أنت ما تعرفوش يعني شيء لا فائده من في معرفته والتكلف في مثل هذا وهذا كله محمول على أنهما رضي الله عنهما إنما أراد استكشاف ماهيه الاب الأب استكشاف ماهيه الاب الأب وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يظهر، ففجاهة مؤبدا ان طلعت من الأرض كله نبا، يقول نبأ بس نبات شكله ايه وامدوله إيه, ايه يقول وإلا فكونه نبتا من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وساكهة نبات فأنبتنا وقال ابن جرير حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن ابن أبي مليكة فأن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها صحيح ابن عباس ترجمان القرآن ما عملهش علم في هذه الآية فسكت ابن أبي مليكة عبيض الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة يقول يعني لو أي حد منكم سؤال الأجاب ابن عباس ترجمان أبى أن يقول فيها وقال ابو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة فقال ابن عباس فما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فقال الرجل انما سالتك لتحدثني فقال ابن عباس هما يومان ذكرهم الله في كتابك والله أعلم بهما فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال جاء طلق بن حبيب إلى جندب بن عبد الله طلق مسلم بالارجاء فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت عنه أو قال أنت جانسا يريد أن يحميله على أن يقول في القرآن برأيه وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تكسير آية من القرآن قال إن لا نقول في القرآن شيئا وقال عليف عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن وقال عليف عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يتكلم إلا في المعلوم من القران يعني فيما عنده علم به وقال شعبة عن عمرو بن مره قال سال رجل سعيد بن المسيب عن ايه من القرآن فقال لتسالني عن القران وسلما يزعم انه لا يخفى عليه منه شيء يعني اكرمه يعني سلما عنده علم هذا مش طعن فيه يعني يزعم بمعنى يقول يعني وقال ابن شوزب حدثني يزيد بن ابي يزيد قال كنا نساله سعيد بن مسير عن الحلال والحرام وكان أعلم الناس فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كان لم يسمع يعني لما تسال حد ايه يطنش كده ما يبص ما يردش عليك يبقى مش عايز مش عارف فتنحت عليه ده وربنا من الناحيه ثانية تقول له طيب انا اسالك بقى من وقال ابن ذرير حدقني أحمد بن عبد في قال حدثنا حماد بن زيب فحدثنا عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير منهم سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب ونافع فحول السبعين رضي الله عنهم وقال ابو عبيد حدثنا عبد الله بن طالع عن الليل عن هشام بن عوة قال ما سمعت أبي تأول ايه من كتاب الله قط من وقال أيوب وابن عون وهشام الدتوائي عن محمد بن سيرين. قال سألت عبيدة السلمان عن آية من القرآن فقال ذهب الذين كانوا يعلمون فيما أنزل من القرآن فاتق الله وعليك بالسباب يعني الصحاب وقال أبو عبيد حدثنا معاد عن ابن عون عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده يعني القرآن تفسير القران يعني قال حدثنا هشيم عن مغيرة من اللي قال من قال حدثنا هشيم عن مغيرة عن ابراهيم قال كان اصحابنا يتقون التفسير ويهابونه من النحل وقال شعبة عن عبد الله بن أبي الثقر قال قال الشعبي والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله يعني يخشى أن يدخل وقال أبو عبيد حدثنا هسيما الشيخ الكريمة كانت بيصصر هو يسرع كلام العلماء وقال أبو عبيد حدثنا حسين قال أنباءنا عمر بن أبي زائد عن الشعبي عن مسروح قال اتقوا التفسير فإنه هو الرواية عن الله فإنما هو الرواية عن الله يقول فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن ائمه السلف محموله على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به يعني بالرأي ومجرد الرأي والظن فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوالهم في التفسير كل هؤلاء الذين امتنعوا عن التفسير او قالوا هذه الاقوال في النهي عن التفسير والتعرض للتفسير لانه قول عن الله لهم اقوال في التفسير اذا يحمل تركهم الفتية أو الكلام في التفسير او تحذيرهم من التعرض للتفسير عن على الكلام فيه بغير علم أو بمجرد الرأي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 ولما جاء في الحديث المروي من طرق من سئل عن علم فكثم ألجم يوم القيامة بلجان من النار وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد قال قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من كلامها وتفسير لا يعبر أحد بجهالته وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره والله سبحانه وتعالى أعلمه هذا في مؤمن بن في بعض أيضا أي هذا آخر هذه الرسالة في الطبع هنا الشيخ بن رحمه الله يعني نستخدم منها فوائد أو فوائد وما إلى ذلك ويعني انا برضه عملت اختصار لها لما قلناه اجمعت اوراق قليلة اوراق قليله مختصره ان شاء الله نقراها عليكم سريعا